لاله سوق قد اقامته الملائكه الكرام بكل ما احسان فيها الذي والله لا عين رات كلا ولا سمعته من اذنان كلا ولم يخطر على قلب بريئ فيكون عنه معبرا بلسان الصوت الذي من حله نال التهاني كلها باماني